وَجَاءَ فِي الْفِعْلِ عَوْنٌ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَظَّ الرَّسُولُ رَبَّهُمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الظَّالِمِيَ إِنَّ آدَمَ مَا ظَلَمْنَاكَ وَحَمَلْنَاكَ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 وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ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 halak an nīsul qāniyah khudhū faghullū thumma al-jahīma sallū thumma fī silsilatin sabʿahā 70 zirāʿan وأنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين